وأن يعيننا على طاعته وأن يعيذنا وإياكم من معصيته فإن الموفق من وفقه الله عز وجل وأخذ بيده والمخذول من خذ الله والمخذول من خذله الله أعاذنا الله وإياكم من الخذلاء وإن أعظم الخذلان أن يتسلط شياطين الإنس والجن على العبد فيغرقونه في الباطل ويبعدونه عن طاعة الله ويوقعونه في معصية في الله قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فالله عز وجل وعد المطيعين بالفوز العظيم وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا فانظروا كيف تكون ثمره الطاعات وكيف تكون ثمره المعاصي ثمره الطاعات قال فقط فراز الفوز العظيم وثمره المعاصي فقد ول ضلالا مبينا فليختر العاقل لنفسه والمؤمن الصادق يختار لنفسه ما يكون لعبه للشياطين الانس والجن قال الحسن البصري عليه رحمة الله هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمه فهكذا برك الله فيكم يكون الإنسان له المنزلة الرفيعة عند الله فلا يدعه لعبة للشياطين ويكونوا آخر حقيرا عند الله فيجعله لعبة لشياطين الإنس والجن يظلونه ويحرفونه عن الصلاة المستقيم أيها الإخوة إن الله عز وجل أمرنا بالتقوى وحفنا عليها ورغبنا فيها وحذرنا من تركها فلهذا نحب أن نعرف من مراد بالتقوى من المعلوم أن الإنسان إذا شعر بحرارة الأرض لبس حذاء ليكون هذا الحذاء واقياً له من الحر وليكون أيضاً واقياً له من الشوق واقياً له من الحجار فقد اتقى من حرارة الأرض واتقى من الشوق والحجارة وهكذا يتقي حرارة الشمس بما يظله. فيدخل تحت سطف أو نحو ذلك وهكذا بارك الله فيكم فالتقوى وقاية للإنسان فعندما أمرنا الله بالتقوى أي نجعل لنا وقاية من معصية الله ونجعل لنا وقاية من النار ومن عذاب الله سواء كان عذاب الله على وجه الأرض أو عند الموت أو في القور أو في الحشر أو في النار فعلى هذا لا تكون هذه الوقاية إلا بفعل الطاعة وترك المعصية وقد أرف العلماء التقوى بأنها فعل الطاعة وترك المعصية الله عز وجل جعل التقوى فعل الطاعة وترخ المعصية وأمرنا الله بها فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم في آيات كثيرة يأمر الله المؤمنين بالتقوى ويلزمهم بذلك أي أنهم يفعلون بطاعة الله ويتركون معصية الله نسأل الله ليعانا سواء كانت المعاصي قولية أو فعلية أو مسموعة أو مرئية أو كانت مطعومة أو مشروبة أو ملبوسة أو مكتسب أو إنفاق أو تعامل مع الآخرين أو غير ذلك نعم هكذا يكون حال الإنسان متبصر بتقوى الله عز وجل ويعلم أنها قد أحاطت بحياته كلها وأموره كلها وأقواله وأفعاله كلها نعم نسأل الله التوفيق حاصر نفسك في هذا الأمر وحاسب نفسك والله عز وجل إذا علم منك الصدق أنك تريد التقوى أعانك ويسأل الله لك ذلك ويسأل الله لك ذلك وجعل الله عز وجل في التقوى صلاح حياتك كلها قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ يُصْرًا وقال وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا فهذه وعود من الله سبحانه وتعالى وعود من الله جل وعلا للعبد أنه إذا اتقى الله عز وجل يسر أمره وإذا اتقى الله جعل له مخرجا وجعل له مفرا من كل قضيه من كل مشكله من كل ضائقة ويجعل الله عز وجل له مغفرة لذنبه ويجعل له الأجر العظيم يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر نعم المتقين لله عز وجل إذا وقع في المعصية لا يطول عليها بل يتوب في الحال قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لاحب ما أسرع ما يتوب إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني كان الشيطان يطوف عليه هكذا يعني تلقائيا ما يثبت عنده ويربط معه العلاقة ويستمر على المعصية وإذا حصل هذا الاستغفال من الشيطان الرجيم وقدر الشيطان أنه يوقعه في الغواية يبادر في الحال ما يتأخر ما يتأخر يبادر ويتبع الله سريعا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم فهكذا يكون حق لا سيما وأنت تعلم أنه عز وجل ينظر إليك ويطلع عليك يسمع كلامك ويرى مكانك أين حياؤنا من الله وأين خوفنا من الله إن الله عز وجل لو أراد أن يأمر الأرض أن تبتلعنا لفعل وهو على كل شيء قدير ولو أراد أن يسلط علينا الحيوانات وخوام الأرض لفعل وهو على كل شيء قدير ولو أراد أن يرسل علينا الصواعق لفعل لو أراد أن يسلط علينا الصواعق أو الأعداء أو حواد السيارات أو هدم منازل أو سيول أو زلازل أو غير ذلك من يمنع الله من ذلك؟ هو على كل شيء قدير وكل ذلك بسبب المعاصي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون وقال ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فمن هنا نعلم أن معاصينا ستكون سببا في دمار حياتنا ودمار أحوالنا وفي كل مصيبة تحصل لنا سببها معصية الله جل وعلا فإذا لم يكن الواحد منا عاقلا إذا لم يكن المؤمن عاقلا يحاسب نفسه ويعلم أنه سيقف بين يدي الله إذا لم يكن كذلك أخذته الشهوات وأخذته الملذات نعم نحن ضعفاء ولكننا أقوياء بالله سبحانه وتعالى إذا قول إنسان عزيمته واتصل بالله عز وجل الله عز وجل يأخذ بيده ويعينه نعم يا أيها الإخوة الله عز وجل جعل الجنة دار المتقين قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فوعد الله عباده المتقين أن يدخلهم الجنة فالجنة للمتقين وحدهم دون غيره ما أحد سيستحق الجنة غير المتقين قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في مقام أمين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها أن الجنة دار المتقين نعم بناء على هذا بارك الله فيكم فلينظر الإنسان إلى حياته أين هو من التقوى لينظر إلى حياته اليومية وما يحصل له وما يعمل وما يقول كيف هو أين حياته من طاعة الله جل وعلا إذا سمعت الغناء أين حياؤك من الله وأنت تستمع الأغنيات لأولئك الفساق الفجار بل قد يكونون في الغالب من الكفار من يتوقع أن هذا المغني يحافظ على الصلاة من يتوقع أن هذا المغني يحافظ على الدين هو بعيد عن ذلك فلهذا كيف تستمع إلى هذا الرجل أو إلى هذه المرأة الذين هم عصاة لله عز وجل بعيدون عن طاعة الله هؤلاء يستحقون الحب أو يستحقون البوض أو لا يستحقون أن تمرهم في الله عز وجل فلما تحبهم أين خوفك من الله أين التقوى أين حيائك من الله هل أنت تريد الجنة هل هذا الغنى شأن أهل الجنة هل هذا الغنى شأن أهل الجنة هل في هذا الغنى طريق إلى الجنة هل سمعت يوما ما أن الغنى من أسباب دخول الجنة سبحان الله أين عقولنا وأين من الله سبحانه وتعالى وهكذا يوم أن ترى النساء المتبرجات هل يحل لك النظر إليهم لا لا الله عز وجل يقول كل المؤمنين يغض من نفس صارهم ويحفظ فروجهم الذي يقع في قلبك حين النظر إلى هذه المرة المتبرجة هل هو يرضي الله هل الله عز وجل يأذن لك بهذا أين خوفك من الله أين مراقبتك لله؟ نعم أين مراقبتك لله؟ لا بد للمسلم أن يستحضر في ذهنه أن الله ينظر إليه وأن الله مطلع إليه عليه لا يخفى عليه خافية والسر عنده على نعم فإذا استحضر الإنسان أن الله عز وجل ينظر إليه ومطلع عليه قادر على أن يدفع نفسه عن معصية الله وهكذا بارك الله فيه يوم أن ترى بارات الخمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر هذا لو كانوا كلهم رجالا فكيف إذا كانت دور الخمر وأماكن الخمر ترى فيها من الشر ما تحار له العقول يسكرون رجالا ونساء يميل بعضهم على بعض الموسيقى الصاخبة الحركات الماجنة المنكرات المشتاة من رائعة أن يليق بمسرم أن يدخل مثل هذه وللأكل والشرب من حيث ما أحل لنفرم أنه دخل يسرم الشاهي أو القهوة أو دخل يأكل شيئا من المأكل ذي أحله الله أليق بك أن تقف أمام هذه الأماكن التي يباع فيها الخمر ويشرب فيها الخمر إذن بعيدا انظر لك حلا, انظر لك حلاً. لا تقترب إلى هذه الأماكن ولا تنزل فيها فمما يؤسف له أن ترى تساهلاً من بعض المسلمين في هذا الأمر وربما كان بينه وبين شخص صداقة فيجلسون على كرسين واحدة على طاولة واحدة هذا يشرب الشاهي وهذا يشرب الخمر هذه صداقة هل هذه العلاقة تقبل الله عز وجل لا تقول حتى أنك تدعو إلى الله إن تدعو إلى الله هو سكران لا تحتاج لعلاقة أمثال هؤلاء الناس وهكذا ربما كان الرجل المسلم الذي يصل الصلاة الخمس له علاقة مع الفتاة سبحان الله وحتى ولو كان يدعي أنه نزيه وهي نزيهة كلا هل أذن الله بهذا لصحابة نبيه أن يربطوا علاقة فيما بينهم صداقة؟ هل كانوا هكذا؟ هل كان عندما من هذا القبيل؟ سعيد بن المسيب من كبراء التابعين وزوج بنت أبي هريرة يقول لو ائت على كذا وكذا من المال لوجدت نفسي عليه أمينة ولو ائت منت على جارية سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينة كلامه يضل على أنه من فحول الرجال فهو لا يرضى لنفسه بهذا المنكر ولا يرضى لنفسه أن يجلس مع امرأة ولو كانت صغيرة السن ولو كانت لغير جميلة فما بالك إذا كان الإنسان يرمط العلاقة مع الفتيات ومعلوم ما لدى النساء في بلدانكم من التبرج المقيت التبرج المحرم تبرج البعيد عن شرع الله عز وجل تبرج لا على دين الإسلام ولا على دين موسى ولا على دين إيسا حتى من يدعون أنهم يهودا أو نصارى نقول قد خرجتم حتى عن تعاليم أنبيائكم وأنتم في دينكم على باطل فاليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باطل لكن العفاف مأمور به في جميع الشرائع فبحوا لعلى قوة الله بالله أنت رجل مسلم عندك إيمان بالله عز وجل عندك خوف من الله عندك مراتبة لله احذر على نفسك من المعاصي احذر على نفسك من المعصية أن يرضيك أن يراك إخوانك الصالحون وأنت على حالة منكرة وعلى حالة محرمة على باطل أيرضيك أيرضيك أن تكون على معصية الله جل وعلا سأل نفسك ماذا تقول لله عز وجل ماذا تقول لله عز وجل لو قابلته لو قابلت الله عز وجل و سألك الله عز وجل عن حياتك كيف عشتها وماذا تعمل وماذا فعلت وراهرت فيها المعاصي والعاثام والمخالفات من هنا حفظك الله يحاسب الإنسان نفسه يحاسب الإنسان نفسه وهكذا حفظكم الله عندما يتكلم المسلم في شيء من القضايا الدينية يتكلم على قدر علمه يتكلم على قدر علم ما يتكلم بما لا يعلم فالله عز وجل نهى أن أحدا يقول على الله بغير علم فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن بالله ما لم ينسر به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فنهاهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون نعم فلا نقول عن الله بغير العلم سواء في الرضي على الهدى أو في الرضي على المشركين أو في الفتاوى الدينية أو في الكلام على الطاعات والمعاصي أو غير ذلك فقد يتكلم الإنسان في دين الله بما لا يعلم لا سيما هو قد الكفار وقد يناقشهم فيظهر الإسلام مظهر الضعف يظهر الإسلام مظهر الضعف فلهذا حمدكم الله حاسبوا أنفسكم وأقموا أنفسكم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المسلم أن يستحي من الله عز وجل أي حالة أنت فيها انظر هل يرضيك أن يراك الله وأنت على هذه الحال استدخر الله. الله تب إلى الله أين تذهب من رب العالمين وهو يراك حيثما كنت سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار تنسر الله التوفيق والسداد والمغفرة والرحمة والإعانة والهداية إلى الصلاة المستقيم والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم وأنتهى بذكر الله ف... وصلت إلينا بعض أسئلة ما رأيكم في طرحها إليكم إن شاء الله تحضر آه. بسم الله الرحمن الرحيم سأقرأ السؤال بالالبانية صلى الله ترجم شاء الله إليكم السلام عليكم شيخ النرور يامي مضر سلفية من كصوبا ذا يتعي نشتبين بورد كو إبهات شيرك الله مبلاسا ما كان ديقر ذا mi ka ndaluar prej mësimit fest fes në gjami, edhe i djetyrojmë që të shkojmë në tyrben që ka familja e burit. Buri më poshtoron për para fëmive, duke shpifur për moralin tim, në tërsa kunata dhe vjera më kanë borë siher, pasi kam gjith hajmalit të shumta dhe mi djedin gjera të e mia. Buri, vjera dhe kunata më sërmojnë fizikisht dhe psijikisht. Unë jam nëllguan në shtëpia dhe kam ardhur në shtëpineve bajt, por se fëmijet më kanë betur të kë buri dhe tani që e kam vendosur për sëri shamin, familje e burit nuk me lejon që të kthehem të gata. Dhe asun nuk duha që të kthehem më atje. Kam dejur të kburi 14 vjet duke bërë sabër dhe duke shpresuar që do të bërët më mirë. Por se, bas 14 vitesh martese shdo ditë më kanë dhënuar dhe më kanë fyër fën time. Pa u të këtoj ndim, më tretoni, shek si të vepoj, الله هذا السؤال من أخت فاضلة من إقليم كوسفو وهي تقول السلام عليكم شاهد الفاضل انا أخت سلفية من كوسفو وأعيش في بيت زوجي فهناك أهل بيت زون يعني يشتكون بالله يعني عندهم زاوية فهم أحرقوا ثيابي واللباسي الشرعية وكذلك منعوا أولادي من, من الذهاب إلى المسجد لتعلم العلوم الشرعية الدينية ويفردون إلى أولادي يفرضون على أولادي الذهاب إلى الزاوية طبعاً لأهل زوجي وزوجي يصبني ويحتقرني ويصبني في عرضي أما أقارب الزوج يعني أخت أخته وأمه قاموا بسهر علي لأني وجدت يعني كثيرا من أشياء يعني يسترقونها للقيام بسهر علي وكذلك زوجي وأمه وأخته يهجمون إلي يعني يضربونني ويؤذونني مأديا يعني جسديا ومعنويا أنا طركت البيت ورجعت إلى أهل بيتي إلى أبي وأمي أما الأولاد ما زالوا عند الزوج الآن الحمد لله أنا لبست الهجاب الشرعي من جديد وهم لا يأذنون لي أن أعود إلى بيت الزوجي وأنا كذلك ما أريد أن أرجي إلى هناك في مضى من مضت يعني 14 سنة وهم وأنا أشبر وأتمنى إلى الله أن تكون يعني حسن أن تتحسن الأمور ولكن بعد أن مضت 14 سنة وهم يضربونني ويؤذونني يعني جسديا وكذلك يسبون ديني يعني الإسلام والله المستعان فيا الشيخ الفاضل ذلوني وأرشدوني إلى كيف أتعامل وأتصرف مع أولادي وبارك الله فيكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هذه الوقت تعتبر بإذن الله جل وعلا مجاهدة في سبيل الله في نصرة دينها ونصرة التوحيد وأنا أنصفها Anla tرجع ila zوجها Bel Tufارقه وتطالibه بالطلاق Madama anahu ليس على التوحيد الا ان يتوب الى الله وينتقل من بيت اهله فلا بأس وانا فلا ولها الحق أن تطالب بأولادها فالحضانة لها لا للأب لكن إذا استصعى ذلك أرجعت أمرها إلى الله حتى يفرج الله عز وجل ولو قدرت تتواصل بأولادها ولو بالهاتف إذا كانوا يميزون وتعلمهم التوحيد فهذه نصيحتنا لها والذي فعلته هو عين الصواب ونعم ما فعلت وسيعوضها الله عز وجل بزوج على توحيد وسنة إن شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزوقه من حيث لا يحتسب تفضل أحسن الله إليكم شيخ حبيب. Edhe suajnë emin, gjutja e dytë, thot, gjutës kemi dujua shekhe i bimbezin, Allahum Shiraft, që thot, dija Allahut është kuda. Kuse shekhe i bimbe në themini, thot, nuk le të thuash kështu nga që dija Allahut nuk është endar nga Allahu, por se duhet të thuash Allahu me dijen e ti ka përfshin shdo gjep, cila është fjala e sakt. السؤال الثاني أحسن إليكم هذا سأل يقول سمعنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في قوله علم الله في كل مكان وسمعنا شيخ ابن ثمين رحمه الله أنه يقول ما ما ينبغي أن يقال علم الله في كل مكان لأن العلم لا ينفك عن الله ولكن يقال إن الله حاط بكل شيء علمه فنرجو التوضيح من فضيلتكم أحسن الله إليكم الذي نعلم والله أعلم أن عبارة الشيخ بنباز عبارة صحيحة فما من مكان إلا الله عز وجل قد حاط به علما وليس هناك بين كلام الشيخين خلاف جوهري وإنما خلاف في التعبير فقط على كل حال عبارة الشيخ الباس هي التي نعرفها ويتداولها المؤلفون في العقيدة والله أعلم والمراد أنه, أنه ما من مكان إلا وعلم الله عز وجل قد أحاط به وهو فيه هذا هو المعنى والله أعلم نحسن عليكم السؤال الثالث Prytje e trep. E selamu alekum, cili është shpigimi për dy hadithet e sakta, Namazi i falur me gjemat, është 25 grad më i mirë se Namazi i falur nga një njëri vetëm, dhe hadithi tjetër, Namazi i falur me gjemat, është 27 grad më i mirë se Namazi i falur nga një njëri vetëm. Dhe nëse falim me gjemat në një vend ku nuk ka gja mi, a e marim shpobrimi në 27 sedateve, هذا سائل يقول السلام عليكم ما معنى الحديث الأول والثاني الأول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بـ 75 درجة والحديث الثاني يقول نبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بـ 27 درجة وإذا نحن صلينا جماعة في مكان الذي ليس فيه مسجد هل نحصل ثواب الخامسة وعشرون أو سبع عشرون درجة وأحسن الله إليكم الحديث فيه جواب على هذا وهو قوله صلاة الرجل مع الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه لعم فقوله مع الجماعة أي الجماعة المعهودة في الذهن المعروفة وهي الجماعة التي في المسجد التي أذن لها نعم وقوله تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه أي ولو كانت في بيته وسوقه جماعة كان يكون في دكاكين في صلون في الدكان أو يصلون في بيت ففاتتهم الجماعة التي هي جماعة المسجد التي ادنا لها فعلى هذا بارك الله فيك الذي يصلي في بيته او في سوقه قد فاتته قد فاته اجر الجماعة ولو صلى في بيته او سوقه جماعة مع اصحاب او اهل او ذلك بارك الله فيك احسان الله اليكم السؤال sual në rabi o në akhir kjo dhe e kadr dhe e fundit kur themi kush nuk e bën kafirin kafir edhe e ish kafir ar kjo regu për të gjith kafirën dhe për gjithsi apo betën për ta kafirat cilat janë përmendur në Kur'an dhe në Sunep edhe sa ilun je kul nda kaulina men lem një kafir el kafir fa hua kafir fa hel, an asl شامل لجميع الكفار أم فقط للكفار الذين ذكرهم الله في القرآن وذكروا في السنة مبارك الله فيكم المراد من لم يكفر الكافر الذي هو كافر مكفر بأدلة من الكتاب والسنة وإلا فكيف سنعرف, كيف سنعرف أنه كافر ويكون كفره واضحا معلوما ما يأتي الإنسان إلى أمر يرجح هو أنه كفر ثم يحاسب الناس عليه أن من لم يكفر فوى كافر لا ما هو هكذا هذا من اتباع الهوى أظلم لك مثلا من العلماء من يقول بكفر تلك الصلاة ومنهم من لا يقول بكفر تارك الصلاه فالذين يقولون بكفر تارك الصلاه لم يحاسبوا إخوانهم العلماء بقولهم كفر هذا الكافر والا فأنتم كفار ما قالوا هذا بل احترموا اجتهادهم ولم يغشروهم لأنهم علموا انهم حين قالوا بعدم كفر تارك الصلاه أنهم قالوا ذلك عن علم لا عن هوى بغض النظر أصابها مخطأوا المهم أنهم بحثوها بحثا علميا وترجح لهم ذلك فلن مكفرون لتالك الصلاة يقولون لأولئك مرجعا وللذين لا يكفرون تالك الصلاة قالوا للمكفرين له إنهم خارج بل كل واحد منهم احترم الآخر وقدره أجل له. فعلى هذا برك الله فيك المراد من لم يكفر الكافر الذي هو كافر حقيقة. وثمث كفره بالعدلة من الكتاب والسنة. وانتفت الموانع وتوفرت الشروب. فعند ذلك من لم يكفر الكافر فقد كفر. ويكون معلوما عند ذاك الذي لم يكفره يكون معلوما لديه أنه كافر. فعدم تكفيره إياه يعتبر ردا لأدلة الكتاب والسنة لكن أحيانا يجتهد بعض الناس في شخص ويقول أنا أعلم أن الشيء الفلاني كفر لكن فلان هذا ما توفرت فيه شروط التكفير ولا انتفت موانعه فأنا لا أكفره لا لأني أرد القاعدة ولكن لعدم توفرها فيه فمثل هذا لا يكفر فكن حذرا من هذا المزلق الخطير بارك الله فيك